السلام عليكم يا منى وعليكم السلام يا ملك ماذا ستفعلين بعد ظهر اليوم؟ سأذهب إلى النادي ومتى يمكننا أن نلتقي؟ يمكننا أن نلتقي في الساعة الثانية اذا سنتناول وجبة سريعة في النادي ثم نذهب لزيارة سلمة بعد ذلك سأكون هناك في الموعد ان شاء الله، وأنا سأكون في انتظارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يقابل الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الساعة الثامنة. الساعة التاسعة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة الساعة الثانية عشرة الحادية عشرة وعشر دقائق الواحدة والربع الثانية والنصف الثامنة إلا الربع الثامنة وخمسون دقيقة وجبة سريعة يزور زيارة